ونسأل سبحانه كما جمعنا في هذه الغرف أن يجمعنا وإياكم مع سيد الأولين والآخرين ومع صحابته الغرب الميامين رضي الله عنهم أجمعين ومع درس جديد من دروس النحو الميسر وصلنا بفضل الله تعالى إلى جوازم المضاعر كنا رأينا النواصب وسنرى اليوم إن شاء الله تعالى الجوازم وسنعرف بأن المضارع إذا دخل عليه جازم جزمه ويقول الشيخ رحمه الله والجوازم تمانية عشر وهي لم ولما وألم وألما ولا من الأمن والدعاء ولا في النهي والدعاء وإن وما ومن ومهما وأي ومتى وأجى وأين وأنا وحيت ما وكيفما وإذا في الشعر خاصه وإذا في الشعر خاصه <تصفيق> إذن هذه هي الجوازم وإذمة مم. نعم وإذمة كذلك موجود إذمة نعم. إذن هذه الجوازم 18 جازمة لكن من غير إذا أما بإذا فتكون الجوازم 19 إذن هذه الجوازم تنقسم إلى كم باعتبار جزمها تنقسم إلى كم ها تنقسم إلى قسمين أحسنتم إلى قسمين ها هناك جوازم تجزم الفعل فعلا واحدا نعم فعلا واحدا وجوازم تجزم فعلين فعلين اذا قسم يجزم فعلا واحدا وست أدوات ست ادوات تجزم فعلا واحدا وقسم يجزم فعلين وهو اثنة عشرة اداتا اثنة عشرة اداتا نبدأ ان شاء الله تعالى بالقسم الذي يجزم فعلا واحدا م? هذا القسم كما قلنا يتكون من ست أدوات. وكلها حروف وكلها حروف وهي لم ولما وألم وألم ولام الأمي والدعاء ولا في النهي والدعاء <تصفيق> نعم اذا لم من الجوازم التي تجزم فعلا مضارعا واحدا هي لم فنقول لم يبخل لم يبخل سعيد بماله نعم لم يبخل نعم إذن فلم حرف ماذا لم حرف ماذا نعم لم حرف حياكم الله نعم حرف نفي وجزم وقلب حرف نفي وجزم وقلب لم يبخل ويبخل ما اعراب يبخل يبخل ما اعرابها <تصفيق> يبخل فعل نعم مضارع جيد مجزوم بماذا من الذي جزمه بلم بلم نعم بلم <تصفيق> وعلامه جزمه جيد السكون ها السكون الظاهر على اخر نعم لم يبخل <تصفيق> <تصفيق> نقول كذلك لم يدع محمد إلا الله او الا الله نعم لم يدع لم يدع عرفنا لم قلنا حرف نفي وجزم ها نعم وقلب ويدعو ما هو اعراب يدعو يدعو يدعو نعم فعلا مضارع مجزوم بمال بلم وعلامة جزمه نعم حذف الواو حذف الواو حذف الواو من آخر والضمة تقابله دليل عليه لم يدعو إذن هذه الضمة التي قبله دليل على الواو المحدوف دليل على الواو المحدوف نعم <تصفيق> <تصفيق> <أك Lac," أك Damit potato> <سأ> وتقول كذلك لم يسعى لم يسعى محمد إلى الظهور لم يسعى إذن فلم عرفناها لأنها حرف نفي وجزم وقلب ويسعى نعم لم يسعى اسعى فعل مضايع مجزوم بلم نعم وعلامة جزمه وعلامة جزمه ما هي علامة الجزم هنا ما هي علامة الجزم حذف نعم كذلك حذف الألفي من آخره نعم حذف لم يز لا ليس ليس حذف ليه ليس حذف ليه يسعى هذه ألف مقصورة نعم حذف الألف نعم حذف الألف من آخره والفتحة دل قبله دليل عليه يعني الفتحة يدلل على أن الحرف المحدوف هو ألف نعم نقول كذلك لم يهدي لم يهدي خالد كتابا لأحمد لم يهدي نعم هكذا عرفنا لم لأنها أداة او حاف نفيين وقلبين وجزمين يهدي يهدي فعل نعم مضارع مجزوم فعل مضارع مجزوم بلم وعلامه جزمه حذف الياء احسنتم حذف الياء ها والكسرة دليل والكسرة قبلها دليل عليها والكسرة قبلها دليل عليها نعم جزاكم الله خير ونقول التلاميذ لم يهملوا واجباتهم التلاميذ أو الطلبة لم يهملوا واجباتهم الله يستعلم مع الإهمال <تصفيق> الله يمعضل طيب التلاميذ ما اعرابها التلاميذ <تصفيق> <تصفيق> التلاميذ ما اعرابوا التلاميذ هم? ابتدأ ما احسنتم ما يطلع فيك. ها التلاميذ لم يهملوا. قلنا لم حرف نفلين وجزمين وقلب جيد. يهملوا. م? فعل كيف هو فعل مضارع مجزوم بلم نعم بلم ها وعلامه جزمه وعلامه جزمه هو ماذا ها حذف النون احسنت حذف النون لماذا؟ لأنه من الأفعال الخمسة وعرفنا بأن الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها. هنا الفعل، هذا الفعل الذي هو من الأفعال الخمسة دخل على الجازم فجزمه بحذف النون بحدف النون <تصفيق> طيب إذا هدف ما يتعلق بلم نعم والجملة الفعلية أحسنتم والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ <تصفيق> بارك الله فيك على التذكير نعم الكلمة الثانية أو الحرف تاني عفوًا هو لما لما كذلك تجزم فعلا واحدا لما تجزم فعلا واحدا شأنها شأن لم تقول لما يكتب خالد ولما يعلم الله نعم <تصفيق> لما يكتب خالد الدرس إذن فنفس الاعراب لما كذلك لما حرف نفي وجزم وقلب <تصفيق> حرف نفي وجزم وقلب يكتب يكتب فعلا مضارع مجزوم بلما وعليكم السلام الله وعلامة جزمه وحياكم الله وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخر جيد نعم إذن هذه لما الحرف الثالث الم الم لم ولما والم والم ألم. كما جاء في قوله تعالى ما هي الايه التي مبدوءه بلم الم الم الم ياني نعم ما هي الآية المبدوعة ب صورة قصيرة من قصار الصور من قصار الصور ألم نعم بدنيا <تصفيق> صورة قصيرة ألم نشرح أحسنتم بارك الله فيك ألم نشرح لك صدرك نعم ألم نشرح إذن فألم حاف نفين كذلك وجزم وقلبين. نشرح فعل مضارع مجزوم. ألم طاع؟ ألم طاع هكذا تكتب؟ ألم طاع نعم ألم طاع هكذا؟ لأن لا عليكم لا عليكم لأنه فعل معتدل. اذا فعل ناقص فعل المعتل صلى <تصفيق> <تصفيق> الله عليكم كلنا نخطئ <تصفيق> نعم اذا نشرح فعل المضارع المزم بلم وعلامه جزمه السكون الظاهر في اخره نعم ألم ترضى وبارك الله فيكم ألم ترضى اذا نفس الإعراب الذي سبق معا ألم تدري م? نفس الإعراب الذي سبق معنا في لم كذلك ألمى ألمى من الجوازم التي تجزم فعلا واحدا ألم ألم تقول مثلا لمن علمته أَلَمَّا أُعَلِّمْكَ أَلَمَّا أُعَلِّمْكَ نعم أَلَمَّا أَعَلِّمْكَ إذن أَلَمَّا حَفْلَفِين وَجَزْمٍ وَقَلْبٍ أَعَلِّمْكَ إن هذا الفعل المضارع مجزوم بلم علامة جزمي السكون الضاهر على آخر والفاعل ضمير مستتير تقديره أنا والكاف مفعول به نعم والكاف مفعول به ثم تاتي بعد ذلك لام الأم والدعاء لام الأم والدعاء لام الأمي والدعاء مثال قوله تعالى لينفق دو سعة من سعته لينفق اللام هنا لام ماذا لينفق لام الامر نعم لام الأمر وينفق أه <سؤال> فعل المضارع المجزوم بالإلام الأم علامة فزمية سكون ظاهر على آخر <كتصف> لينفق ذو لينفق ذو ما هو إعراب ذو ذو هنا ذو ما هو إعرابها لينفق ذو ها ذو ما اعرب ذو ذونفقدوا اذا ذو هنا فاعل ها فاعل نعم نعم فاعل مرفوع بماذا ذو مرفوع بماذا يا الله يا شباب مرفوع بالواو أحسنتم لماذا لأنه من الأسماء الخمسة أحسنتم لأنه من الأسماء الخمسة ذو ساعة ذو ساعة وهو وهو مضاف نعم نعم مضاف ساعة مضاف إليه مضاف اليه أحسنتم والامثله كثيره في القران يلا من لام والدعاء ولتاتي طائفه اخرى وليحكم اهل الانجيل نعم <تصفيق> فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا وليب <تصفيق> نعم وليبكوا كثيرا ما استعان نعم ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك ناشا الله اللهم سلم سلم ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك هنا لا مماده، هم، لا مماده، لا ملأ أم لا مدعاء، هذه لا الدعاء تمام، لا الدعاء لا مدعاء، يقضي فعل المضارع مجزوم بلا الدعاء وعلامة جزميه حد فليا من آخر والكسرة قبلها دليل عليها يعني لام الدعاء كذلك تزم الفعل مضار لام الأمر هي التي تصاحب فعلا بأمين من الأعلى إلى الأدنى م? ولام الدعاء هي التي تصاحب فعلا يطلب به الأدنى من الأعلى أو يطلب به الأدنى من الأعلى يعني لام الدعاء عكس عكس لام الامام هذا هو ضابطهما نعم <تصفيق> لا في النهي والدعاء لا في النهي والدعاء كذلك من الجوازم التي تجزم الفعل المضارع فعلا فعلا واحدا لا في النهي والدعاء مثال لا في النهي قوله تعالى في سوره لقمان لا تشرك بالله لا تشرك بالله نعم إذن فلا هنا ناهيه تجزم المضاعف وتشرك فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه السكون الظاهر في آخر نعم ولا في النهي كثيرة في القرآن الكريم لا تدعو مع الله إلهنا آخر لا تدعو ولا ياب الشهداء إذا ما دعو ولا تسرف إذا تدعو فعل مضايع مجزوم بلا وعلامة جزمه حذف الواو من آخره والضمة ها؟ والضمة قبله دليل عليه ولا يابا ولا يابا الشهداء ما عندوا حفص ولا يابا ما عندوش ولا يابا الشهداء اذا ما دعوا اذا يابا المضارع المجزوم بلا الناهيه لا تحمل إذن لأنه يتجزم فعل مضار ولا في الدعاء لا في الدعاء في قوله تعالى في صورة البقرة ولا تحمل علينا إصرا إذن هنا لا دعائية دعائية تجزم الفعل المضار تحمل فعل المضار مجزوم بلا لا تواخذنا إن نسينا واختعنا نعم وبهذا نكون قد عرفنا أن الجوازم التي تجزم فعلا واحدا ستة حروف، وهي لم ولما وألم وألم ولام ملأم والدعاء ولا في النهي والدعاء ولا في النهي والدعاء إذن هذه الجوازم التي تجزم فعلين مضارع تجزم فعلا مضارعا واحدا ستة يعني ستة القسم الذي تجزم فعلين يتكون من اثنتي عشرة أدات وهذه الأدوات كلها أسماء إلا إن وإذ ما فهما حرفان وهما حرفان نبدأ بأول حرف وهو إن إن اذا هذا الحرف يجزم فعلين فنقول إن تستقم تسعد إن تستقم تسعد <تصفيق> نعم إن تستقم تسعد <تصفيق> طيب ان تستقم تسعد اه اذا ما اعراب ان ما اعراب ان قلنا المثال هو إن تستقم تسعد ما إعراب ان حرف ماذا حرف حرف ماذا نعم حرف شرط نعم حرف شرط جازم يجزم فعلين ها الاول فعل ماذا الاول فعل ماذا الاول فعل ماذا فعل الشرط نعم الاول فعل الشرط والثاني والثاني جوابه ها جواب الشرط نقول جوابه و جزاؤه جوابه جزاؤه تستقم إن تستقم إذا تستقم فعل نعم مضارع مجزوم بإن وعلامة جزمه السكون الظاهر في آخر السكون الظاهر في آخر إن تستقم تسعد م? إن تستقم تسعد نعم إن تستقم تسعد ماذا نقصد في إن تستقم هل اكتمل الاعراب ام يزال هناك شيء نعم احسنت وفاعله ضمير مستتير وجوبا تقديره أنت إن تستقم أنت تسعد تسعد يعني تسعد كيف هي تسعد فعل مضايع مجزوم على أنه جواب الشرط وجزاؤه نعم وعلامة جزمه السكون الظاهر في آخر نعم إذن هذا الحرف الأول وقلنا بأن هناك 12 أدات ها؟ كلها أسماء إلا إن وإذ ما ننتقل إلى ما إذن من الأدوات التي تجزم فعلين ما فنقول فيها ما تنفق يخلفه الله ما تنفق يخلفه الله إذن ما هنا اسم شرط اسم إذن ننتبه إذن فما هنا اسم اسم شرط جازم يجزم فعلين الأول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه نعم تنفق تنفق نعم فتنفق اعرابها تنفق نعم وما تفعلوا من خير يعلمه الله نعم <تصفيق> بارك الله فيك نعم تنفق فعل مضارع نعم أه؟ وهو فعل الشرط مجزوم بما وعلامه جزمه السكون الظاهر في اخره نعم الفاعل يمكن مستتر تقديره انت ما تنفق انت يخلفه هذا فعل فعل الجواب يخلفه فعل مضارع وهو جواب الشرطي مجزوم بما وعلامة جزمه السكون الظاهر في آخره السكون الظاهر في آخره نعم طيب وما تفعل من من خيري من خيري يعلمه الله <تصفيق> ثم انتقل بنا الى من كذلك تجزم فعلين فنقول من يتعلم او من يجتهد ينجح من يجتهد ينجح نعم وكذلك الفاء أو كف كقوله تعالى مي يعمل، فمي يعمل, فمي يعمل خير يره يعمل هو فعل الشرط؟ ياه جواب الشرط. نعم ويعمل فعل الشرط مجزوم بالسكون. إنه فعل صحيح عاملها هذا فعل صحيح ويراه مجزوم بحد في الألف لماذا؟ لأنه معتل بالألف والفتحة قبلها دليل عليه يراه والهاء هنا مفعول به مفعول به هذا فيما يتعلق بمن؟ ثم الفاء عفوا <تصفيق> نعم عفو. مهما عفوا مهما مهما من الادوات الجازمه لفعلين مهما فنقول فيها مهما تمنح نفسك ما تشتهيه تندم م? لأن النفس تريد نعم وقالوا مهما تاتين به من آية نعم أحسن الله اليك وما أرع الأمثلة من القرآن يقول الشاعر ومهما بيت جميل ومهما ومهما تكن عند مئ من خليقه وان خالها تخفى على الناس تعلم لا بد ان يعلم بها الناس مهما أخفيتها <تصفيق> نعم اذا مهما فعل الشرط ومهما مهما, مهما تكن تكون فعل الشرط تعلمي جواب الشرط نعم مهما تمنح إذا مهما اسم شرط جازم يجزم فعلين مضارعين الأول فعل الشرط والثاني جوابه جزائه تم فعل المضارع وفعل الشرط مجزوم بمهما وعلامة جزمه السكون الظاهر في آخره تندم فعل المضاعع هو جواب الشرط مزون بمهما وعلامة جزمه السكون ظاهر في آخر إضافة إلى الفاعل الذي هو ضمير مستتير في الفعل الأول الفعل الثاني. وقال مهما تأتينا أو تأتين به مناية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. المستعان نعود بالله من هذه القلوب. اذ ما اذ ما اذ ما من الجوازم التي تجزم فعلين مضارعين كذلك اذ ما اذ ما تجلس اجلس اذ ما تجلس اجلس نعم. يعني في اي مكان تجلس اجلس في اي مكان تجلس اجلس فعل الشرط تجلس وجواب الشرط اجلس نعم او اذ ما تجتهد تنجح اذ ما تجتهد تنجح اسم اسم اه اه الحاف عفو الحاف قلنا ان واذ ما عفوا ان واذ ما, ما كلمه ادمه هذه سفيان كلمه ادمه <تصفيق> نعم آه كذلك شيخ ابن عثيمين رحمه الله ما ساق مثالا من القرآن ما ساق لها مثالا من القران <تصفيق> اد ما حرف شرط جازم الاول فعل الشرط والثاني جواب هو نعم اد ما تنجح اد ما تجتهد تنجح وتنجح وفعله فعل جواب فعل المضاعف وهو جواب الشرط نعم اذ ما واي من ادوات الجزم التي تزم فعلين كذلك اي اي توب تلبس البس أي توب تلبس ألبس أي كتاب تقرأ أقرأ م? وكذلك متى متى متى تقوم أقوم ها متى تقوم أقوم اذا تقوم فعل الشرط وأقوم فعل الجواب كذلك ايانا ايانا ايانا اقول ايانا ما تجلس اجلس نعم كذلك اين اين وعليكم سلامت الله أين إذن في متى يقول الشاعر أنا ابن جلا أنا ابن جلا وطلع الثنايا متى أضعي أضعي متى أضعي العمامة تعرفوني لماذا قلنا أضعي من صاحب البيت من صاحب البيت من صاحب البيت وتعرفون من هو انا بنجلاء وطلع الثنايا متى اضعي <تصفيق> وهو القائل والله إني لأرى رؤوسا اينعت وحان قطافها والله إني لقاطفها عندما دخل العراق الحجاج ما شاء الله الحجاج بن يوسف الثقافي الله المستعان قل لما ذكر الحجاج وإلا ذكر سعيد من جبير وحياكم الله لا إله لله <تصفيق> طيب أهم <تصفيق> <تصفيق> قلنا متى اضع العمامه لماذا قلنا اضع ولم نقل متى احسنتم ما شاء الله لالتقاء الساكنين لالتقاء لم يلحن قط في اللغه لكن سفك من الدماء ما الله تعالى بي عليم. قتل سعيد جبيو الناس في حاجه الى فقهه <تكلمة> الله المستعان لا هذه المصيبة تمام لحن في أجسام العلماء لعله وكذلك قاتل بن الزبير نعم إذن متى أيانا قلنا أيانا أين ما تجلس أجلس أين أين, أين؟ يعني هذه سسس ستس... وعليكم سعد الله هذه سيكون لها مثال في القرآن أينه أينه أينه أينما تكونوا يدكم الموت ما شاء الله أينما تكونوا يديكم الموت نعم وصلنا في باب الجوازم الجوازم نحن على أبواب نهاية إن شاء الله وقوله تعالى أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا أينما تكونوا ياتي بكم الله جميعا نعم بارك فيكم <تصفيق> <تصفيق> ان ان اينما تولوا وجوهكم فثم نعم <تصفيق> وعليكم السلام <تصفيق> ان ايضا اداه جزم تجزم فعلين الاول فعل الشرط والتاني جوابه الشرط تقول أن تحضر احضر <تصفيق> يعني متى تحضر احضر واخى وكذلك حيثما وحيثما امم وحيثما حيثما كذلك من الجواز التي تجزم فعلين حيثما تتعلم تستفيد وكما قال الشاعر حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غاب الأزمان النجاح المرء مرتبط باستقامته قل آمنت بالله ثم استقم جاء في الحديث شيبتني هود أخواتها لأنها تحت على الاستقامة فاستقم كما أمرت اللهم ارزقنا الاستقامة ويقول ابن تيمية شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اعظم الكرامة لزوم الاستقامة يعني اعظم كرامة تتحقق للمرء ان يكون مستقيما نعم حيثما كيفما كيفما تجلس أجلس كيفما أيضا من أدوات الشرط التي تجزم فعلين مضارعين ثم قال المؤلف رحمه الله وإذا في الشعر خاصة يعني إذا لا تجزم فعليني إلا في الشعر خاصة ومن ذلك قول الشاعر وإذا تصيبك وإذا تصيبك خصاصة فتحملي نعم <تصفيق> <تصفيق> <لا. تصفيق> وبدايه البيت استغن ما اغناك ربك بالغنى استغن استغن ما اغناك ربك بالغنى واذا تصيبك خصاصه فتحمل نعم اذا بهذا نكون اتين على الجوازم بفضل الله تعالى. قلنا بأن الجوازم التي تجزم فعلا مضايعا واحدا هي ستة، والتي تجزم فعلين مضايعين عشر فنسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لخدمة لغة القرآن ولغة السنة. ونسأل جل وعلا أن ينفعنا وياكم بما سمعنا وأن يتقبل منا ومنكم وجزاكم الله خير جزاء وبارك فيكم إن أصبنا فمن الله جل وعلا وإن أخطأنا فمن أنفسنا ومن الشيطان ونسأل الله جل وعلا أن يخطأنا وأن يتجاوز عن ذنوبنا وأن يصلح أحوالنا بارك الله فيكم جميعا وشكر الله لكم وتقبل الله منا ومنكم جميعا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبارك الله فيكم جميعا وشكرا الله لكم